الذين طغوا في البناد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا